السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي الذي ثم أما بعد اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة وبخصوص الوصم والتعيير والحكم المسبق على الناس والتقبيح والتقبيح الصورة والتشويه والتشويه الشخصية اللي في الحقيقة مجتمعاتنا الشرقية وبالذات المجتمع المصري على قد ما فيه إيجابيات بخصوص مساعدة الناس بتساعد بعضها لبعض الا أنه في بعض الخصائص وبعض العادات والتقاليد اللي أصبحت بتمارس وكأنها جزء كان عقيدة كانها دين كانها شيء يجب أن يتبع وأصبحت هذه الممارسات أو هذه العادات والتقاليد أصبحت في الحقيقة دين أو أصبحت منهج الناس بتتبعه وبتعتبر الخارج عنه شاذ بل وتعاقبه او بتخوفه تروعه او تحاول تغريه انه ما يعملش الحد الصح و يعمل حاجة اللي المفروض كل الناس بتعملها وكل الناس بتشارك فيها ال... يعني وصم الوصم انك انت تصف الانسان بصفه هذه الصفة قد تكون مش وحشة وتعتبر ان هذه الصفة شيء قبيح او شيء فيه عله وبدل ما تنادي الشخص باسمه وتفتكر حسناته وتفتكر إمكانياته وخبراته في الحياة وعطاءه وعمل إيه للناس وإنسانيته وقبته كإنسان بتروح ذاكر حاجة بس واحدة فيه فتقول فلان الفني ده كذا وتقولها بطريقة تصبح وصمة يعني وصمة عار وكأنه ده شيء بيعير الانسان أنت بتنيزه عن الناس بلك بتعيره فيصبح إنسان شاز اللي بيحصل ان لما بنستخدم الإسلوب ده مع الناس ببقى ليه أصال جانبية كتيرة أول حاجة لما أنت تختار صفات معينة وهذه الصفات في الأصل ليست سيئة وأنا هتكلم عنها كمان شوية وتعتبر أنها صفات بتعير الإنسان أو بتنقصه من إنسانيته ومن كرامته إنه بتصبح, بتصبح فيه عيب أو علم اللي بيحصل إنه المجتمع بيبدأ يتحول يتفادى ان الناس اللي فيه يصابوا بهذه العلم يعني على سبيل المثال لو, انت لو ان افترضنا انه في حاجة عيب او حاجة ما ينفعش المجتمع بيظن ناعيب ان مثلا ايه ان الست تبقى مطلق مثلا وبالتالي المجتمع بيحاول يتفادى انه اي بنت من بناته ما تطلق في سبيل انه ده يحصل انه المجتمع افترض في الاول ان الطلاق ده عيب وعار ووصمة حق المطلقة أصبح اللي بيحصل فأصبح المطلقة الست أصلًا متجوزة مهما يمر بيها من ظروف سيئة ما تطلق شيء أبدًا على حتى لو كانت بتموتوا وبتعاني أو ولدها بتراب وتربيه سيئة نتيجة أنها عارفة إنها لو طلقت ستكون موصومة وسمتار ولن يكون لها فرصة في الزواج بعد بعد بعد هذه اللحظة أو بعد موضوع الطلاق يبقى أول حاجة إحنا ضمّرنا حياة الإنسان. وحياة الأطفال اللي كانوا عايشين معها الحاجة التانية إنه عشان المجتمع اعتبر ديني دي وصمة عار وإنها شيء مش كويس خلى الناس الـ الـ الناس اللي باحت ما يدورش على المطلقة أصلا يقول لك إيه عم ما تتجوزهاش دي مطلقة دي دي مستعملة دي كذا وكذا يبقى الحاجة التانية اللي عملتها الوصمة ديت إنها حتى خلت الست اللي بتطلق غير قادرة على انها تبدأ حياة جديدة وتتجوز جوازة كويسة احسن الجوازات اللي كانت فيها فاحنا حكمنا عليها بالاعدام ولما ده بيحصل بيقدي بيقدي ان المطلقة لما فرصها بتقل بتقبل باي حاجة مع انها تستحق احسن من كده اثنين ان بقى المجتمع متخيل ان المطلقات ما بتجوزوش بقى لان هو اصلا انت حكمنا عليهم بالاعدام والمجتمع قال خلاص احنا حكمنا عليهم بالاعدام دول مش ما يستحقوش ان هم يعيشوا تاني ما احنا وصلناهم بقى وصمة عار اللي بيحصل بقى انه تلاقي الوحدة فيهم ده اظن الناس بقى يقول اه يا عم مش لاقيه تتجوز اه دي سهله بقى اه الست دي بقى انا عارف ايه اعرف اجيبها بالحرام ليه بقى لانها اه دي محتاجه يا عم ودي ست يعني ما احنا خلاص ما احنا محتاجين مساواه ما احنا كلنا عملنا القصة دي مع بعض احنا اللي خلقنا الوصمه ادت الى كل الاضرار اللي حصلت دي ده اللي انا بتتكلم عليه النهاردة عايز اركز في المواضيع لانه مهم قوي وصمة المجتمعية الوصمة اللي المجتمع كله بيشارك في تكوينها دي على فكرة بالطول الناس كلها حتى اللي بشلقوا الوصمة دي انا حديكم سال صوية دي الكثة الواقعية طبعا بدون ذاكر اسماء فتاة كان عندها 22 سنة او 23 سنة تقريبا وتقدم لها رجل اعتقد كان اهماي 28 سنة 29 سنة حاجة زي كده المهم يترفض هو ارمل وديك اتبرد من الوصمات انهو ارمل انت اتجوز واحد اعزب انت اتجوز واحد اعزب المهم القصة دي كلها المهم اتجوزت واحد ايه اعزب زيها زي الفل وشاب زي الفل وكل حاجة ووظيفة وفلوسه بتاع طلع راجل يلي الادب ويمد ايدو عليها لحد ما كان يضب يعني كان بيضرب ادركتهم كان بيموتهم كان هتموت في ايدو اتطلقت بعض بسنة عندها كان 24 سن هي نفسها عانت من وصمة الطلاق خمس سنين ما قدرتش تتجوز خمس سنين لحد في عندها 28 سنة تخيلوا فالأسرة فال ال ال بتاعت البنت اللي هي وصمة الأرمن ده. هي نفسها عانت من نفس المجتمع اللي وصم نفس البنت دي لما كانت عزباء لم تتزوج من قبل ولما اطلقت قصة الظرفة بتحصل اي حد والفكرة انه ربنا يعني ربنا لما, لما يعني إحنا ربنا ادينا كمسلمين ادينا إمكانية الطلاق ليه وصيح أبغض الحلال لكنه معمول ومشروع علشان يخرج الناس من المآذق ولما يحصل ليه المجتمع يديق على الناس ويعتبر أنه الطلاق ده وصمة سيئة جدا بتؤثر على, على الشخص وتخليه إنسان معيوب أو منقص أو في علة وبالتالي لا يصلح أن يعيش حياة أخرى جديدة ويشترط عليه شروط قاسية جدا مثال تاني فلان كان اعزب جاي يتجوز واحده مطلقة طبعا المجتمع ما سابوش حاله يا ابني طب ما تتجوز واحده ما اتجوزتش قبل كده ليه يعني ايه اللي جابرك مش ايه اللي جابرك يا عم ما حدش بطره شاب بنت شقه كويسه مطلقة ايه المشكله في كده مرت بتجربه والتجربه دي فشلت قد يكون حتى الزوج السابق مش هو مش هو الغلطان ولا هي غلطانه ما حصلش توافق التوافق الاثنين اتطلقوا البنت عايزه تبدا حياتها صح؟ لكن المجتمع وقف انه بالمرصاد ورفض ذلك رفضا تاما اتجوزها ضرطو قاعد معها كم سنة بعد ما قاعد معها كم سنة ما حصلش بالفاق وما ده ممكن يحصل حصل طلاق يجي بقى يتجوز تاني لك لا انت بقى ما تتجوز واحدة ايه ما تجوزتش قبل كده انت تتجوز واحدة مع طب انت مالك يعني انت كمجتمع انتم كأسر احنا مالنا يا سيدي سبحان الله لما يكون إنسان وإنسانة شايفين أنهما مناسبين لبعض أو يكون فيهم خصائص جيدة لبعض ليه المجتمع يتدخل يفترض يفرض على الإنسان الراجل الذي لم يتزوج من قبل ألا يتزوج إلا إنسان لم ترزق من قبل ويفترض على الإنسان المطلق ألا يتزوج إلا الإنسان المطلق احنا مننا وهل ده من شرع ربنا اصلا ولا احنا حطينه زياده هتيجي تقول لي ما قصحنا احنا بقى عندنا ايه ظروف بقى والناس بتقول ما احنا اللي عملنا الكلام ده احنا اللي اختلقناه واحنا اللي صنعنا هدي يعني انت عارف اللي بيكذب كده ويصدقها لحد بتبقى حقيقة وتبقى كابوس بيعيش معاه لحد ما يموت اللي ثل بيحلم بكابوس ويصحى لنفسه نفس الكابوس لانه صدق الكابوس ده احنا خلقناه نفسنا الوصم ده من اسوء انواع الظلم وربنا عز وجل حرم الظلم ربنا حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرم كيف يمكن لله عز وجل وهو, وهو العدل الذي لا يظلم هو نفسه يحرم على نفسه الظلم وإحنا نظلم بعض بالطريقة دي يعني إزاي يعني لو انت إنسان مؤمن بحق وتؤمن بأن الله عز وجل هو العدل الذي لا يظلم وأنت مفروض ان أنت صفات الله عز وجل دي تبت بتبص عليها علشان تقتبس منها في شيء من حياتك تيجي بعد كده تظلم الناس ولو أنت إنسان مسيحي تؤمن أن الله محبة وأن الله يحب الناس كلها كيف يمكن أن تقبل نفسك أن تستخدم أن لا تقتبس من هذه الصفة في الله ولا تحب الخير للناس ولنفسك وتصم الناس بوصم السوء والعار فتجعل حياتهم لعنة ومصيبة بفي مشكلة في مشكلة كبيرة وخاصة ان المجتمع المصري بيدعي ان هو مجتمع مؤمن مجتمع متدين مجتمع بيقيم الشعائر سواء كان مجتمع سواء المسلمين والمسيحيين اللي فيه احنا كلنا بروح المساجد مسلمين والمسيحيين يروحوا الكنيس وايه وشوف بقى الصلاوات والتراويح والفجر والدروس الدينية والقداس ومدارس الاحد ومدارس الجمعة وخطب الجمعة ودروس الكني يا لهوي ده احنا ايه ده يجي من ضر مصري يبص علينا كمصريين يقول لك المجتمع ده ايه متدين مية مية لكن في الحقيقة في مشكلة في التدين ده واضح انه تدين في كثير من تطبيقاته شكلي وقشري او تدين عباداتي تدين شعائري لكن مش تدين حقيقي التدين الحقيقي هو ان تكون متصل بالله بس عشان كده ممكن يكون في انسان متصل بالله وفي نفس الوقت لا بيصلي كتير ولا بيسمع دروس كتير ولا خطب كتير ولا بيروح الكنيسه ولا بيروح الجامعة ولا ليه في الليله دي خالص لكن تجده ان انسان, إنسان متربي اصيل تحدد ده إنسان أصيل وتجد تبص عليه كده تقول داعي خالص ما فيش حاجه ملفتة في ليه في النظر يعني مش ملفت في النظر ما بيرو ما شفناهوش في المسجد على طول او تقول تسال تسال في الكنيسه يقول لك لا ما عرفش ما شفناهوش شوف... كل حد ما بيجيش بس معاملته كويسه هو ده هو ده حد فطري التدايون ده عامل زي ايه؟ زي الهوا بتنفسه كده زي ما بتشرب المية وزي ما بتاكل لما يبقى طبيعي بتجد أثر فيه بيخش دار دموية وتجد إفرازاته بشكل هو تطبيقات الحياة لكن لما تحول لأزايز وبنعبيه في أزايز الوقتي كل واحد ياخد جرعة صلاة وجرعة تارس ديني وجرعة خطة وجرعة قدس وجرعة مش عارف ايه ده مش تدايين ده اسمه انت بتاخد حبوب انت بتدوس على زرار متدين تدوس على زرار تقفل لا. لا عودة لموضوع الوصم مرة اخرى موضوع الوصم ده على فكرة موجود في كل الحال العالم لكن احنا بنقعد نتريأ على المجتمعات الاخرى ونقول بصوا بيعملوا ايه بص البيض بيصموا السود وقولك دول الوساخة بدي عنصريه على فكرة احنا عندنا في مصر برضو في نفس المشكلة يقولك انا عمري مدوز بنتي الواحد اسوي سبحان الله تخيل بقى وتجي تقولك ايه العنصرية طب احنا عندنا في الاسلام احاديث يا خبر بتتكلم عن المساواة بين الانسان وبين البشر بغض النظر عن اللون والعرق وكل الكلام ده ونجي احنا نقول الكلام الخيب ده سبحان الله تخيل لما يكون احنا كمتدينين في مجتمع يدعى الايمان ليس له من ايمانه نصيب اطلاقا لا تأثير على اخلاقه ولا تأثير على معاملاته الوصف ده خطير جدا لانه بي بي بيركز على قطاعات من المجتمع بيشل لها بيسبب لها حرك في الحياة الناس اللي هل بنصمها دي اللي احنا بنعيرها اللي احنا بنلزقها بنحط عليها خطن باسمه معين ابواصه معين ونعتبره عار او عيب اللي بيحصل انها حياتها بتبقى كرب بتبقى تعيسه والنقطة انك انت ممكن تكون واحد منهم في يوم من الايام يعني انت لو انسانه دلوقتي متجوزه ممكن تبقى مطلقة في ايام ممكن تبي ارمله وانت لو انسان متجوز ممكن تبقى مطلقة في المقى. وانت لو إنسان... انت ممكن كنت هتعاني من كده اه إنت... لا ده ما ما لبنتي كنت إنت احنا يعني سبحان الله احنا كلنا معرضين ان نكون في نفس الوضع ودي كلها مش عيوب. وعيب ان النسان يبقى مطلق أو النسان يبقى مطلقة أو حد يبقى اسمر أو أسود أو بني أو أحمر دي مش عيوب دي صفة دي خلقة خلقة الله عز وجل والأحوال الاجتماعية دي ربنا عز وجل أصلا خلى تنوع ده في الناس عشان الناس تعرف تعيش عشان كده أحل الطلاق في الإسلام والسبب الرئيسي لأنه يكاد يكون الإنقاذ الوحيد أحيانا لأسرة أصبحت لا يمكن أن يكون فيها صلاح والأطفال اللي بتربوا كمان أخلاقهم بتفسد نتيجة لفساد العلاقة بين والزوجة يبقى الموضوع في منتهى الخطورة. الخطوره فاحنا لما نجعل هذه وصمة عار ونجعلها آآ آآ عبارة عن عناوين بنعنه للشخص يعني أديك مثال واحد لسيدي عنده 30 سنة 30 سنة مع شهادة مهندس مثلا وعنده خبرة كبيرة في الحياة وراجل محترم بيصلي في الجامعة وأخلاقه العم معقولة ونسبت تذكره بالخير ومقتدر الحمد لله ويقدر ايه يفتح بيت وكان متجوز وطلق ومش عارف ايه يروح يتقدم لك يا عم داسه مطلق يعني انت دلقت الراجل ده انا ممكن اثرت لك فيه عشرين صفة جيت انت في واحدة راح تخليها عرميها قلت لأ هي دي بقالها تفرق معي يعني تخيل انت لما انسان يلخصك في كلمة واحدة مش ده ظلم وبعدين هتقول ايه لا ما ازواء انا ما عنديش منع في موضوع الازواء انا عارف ممكن واحد يفضل البيضاء على السمراء او السمراء على البيضاء واحد تفضل الطويل على القصير او القصير على الطويل وشخص يفضل المطلقة على العزباء او العزباء لكن لما يكون التدخص متخضيل شخصي دي مش مشكلة لكن اللي احنا عندنا في مجتمعاتنا الشرقية وبالذات مصر ده مش ناتج على انك انت عندك زوء وبتختار انت عندك حاجة اسمها استجما انت عندك حاجة عاملة زي ايه هي وصمة عار اصلا موجودة في المجتمع كله فانت اصبح ذوقك اصلا فيه فساد انت عارف يعني الاناء نفسه كل اناء بما فيه انضح فيه حبر في كباية مش هنزل مية هينزل حبر فيه اطران هينزل اطران فلما تقولي لا انا ذوقي كده بس نفسك الذوق ده جاي منين مزاجك ده جاه ازاي هل ده جاي لانك انت فعلا اخترته نتيجه زوء شخصي وتأثيرات شخصية ولو برضو ناتج نتيجه ان المجتمع غرس فيك ان دي حاجات عيب وما تنفعش وده عرف وانا هاجي لموضوع العرف ده من ده مصيبة صودة العرف وده عرف وعادته وتقاليد والناس تعرفت على كده وإحنا مش عايزين مشاكل، اما هو النقطه ماشي وربنا عز وجل في الآية ارى جزء منها خذ العفو وأمر بالعرفة وأعرض عن الجاهلين شوف حتى الآية اللي هي الجزء اللي احنا اظنها النهاردة وأمر بالعرف فيه جي ما بلحكتين خد العفوة هو أعرض عن الجاهلين يعني خد العفوة دي فضيلة وأعرض عن الجاهلين دي فضيلة يبقى ازاي ما يأمر بعرف فاسد في النص يعني ربنا عز وجل اللي أنزل هذه الآية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازاي في تخيلك هيكون يأمر بعرف فاسد ظالم فيه وصم وتعيير وتمييز وتلخيص الناس في كلمة واحدة بأن تختمهم بختم معين وتسميهم بهذا الختم ولا يستطيعون الحياة ولا المعيشة والايه دي في حد ذاتها وأمر بالعرف جاءت بين أمرين آخرين هما في حد ذاتهما فضيلة خذ العفو وأمر بالعرف اللي في النص هي وأعرض عن الجاهلين ده اتباع العرف السيء هو اتباع الجاهلين فربنا كأنه لك العرف اللي انت تاخد بيه ده يجب ان لا يكون عرف الجاهلين لا ماينفعش امان ايه او احنا بننقل ايات وبنضبط كده على مزاجنا علشان نعدي الليلة لا طبعا ماينفعش يعني الاية دي حجة على اللي بيستخدمها عشان يبرد الظلم باسم العرف العرف هنا معناها ما تعرف الناس عليه من حقوق وواجبات تيسروا على الناس مصالحهم وحاجياتهم اللي فيها رفع الضرر وتخفيف الأذى والكرم ده العرف العرف اللي هو العرف الصالح مش العرف الفاسد العرف اللي يتيق على الناس معايشهم وهو ربنا عز وجل حياء بالعرف الفاسد برضو ده بقى ليه تأدب بصراحي كده بنقل أدبنا على ربنا وإحنا بنعتقد ان هذه الآية بتؤيد العرف هو أي عرف لا الذي تعرف الناس عليه من خير ولأنه مش كل المجتمعات ما هو ما فيش ما فيش حاجة اسمها مجتمع كل اللي فيه صح وكل اللي فيه غلط لا فيه الاتنين صح وفي غلط فأكيد ربنا يأمر بالناس أن تلتزم بأعرافها وتقاليدها الصالحة التي تيسر على الناس المعايشة خد بالك حتى لما تفتح التفاصيل لك تيسر على الناس المعايشة يعني خلي الحياة سهلة مش تعقدها والكلتعها وتخلي الناس تكره حياتها وأرفانها لو رحت الدول الغربية زي أمريكا مثلا وعلى أدنى احنا من ما عندهم تحلل ومعندهم مش, مش عارف ايه والحلال في الأخلاق تجد انهم لا يتدخلون في شؤونهم الشخصية يا سيدي انت كنت متجوز وعايز تجوز واحدة ما تجوزتش بكده انت حر مش انتو ديخ باختيار شخصي لو هي مطلقة مرتين ويا في انت مالك لو هي اكبر منك السن انت مالك انتو مالكو او اظهر انت مالك انت الناس مالها هي الناس مالها من امتى كان كلام الناس بيجيب نتيجة بالتعكس كلام الناس بيقزي دلوقتي ما ما بيمفع بص كده النبي صلى الله عليه وسلم وشوف طريقة جواز الرسول صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني انت الرسول عمل كل اشكال الجواز قوي في السن عنه قوي في السن عنه واللي ما وي وي وي وي في الاخر انت نحن برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيش ما بتتأسش بحاجة وبعدين احنا عندنا نصين في اختيار الزوج و اختيار الزوج. ده جاءكم من ترضونه ودينه وأمانته فزوج لا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير ببساطة خاص لما يجي حد يخبط على بابك ويقول لك أنا جاي أخطب بنتك تقول لك بص على بصة الأخلاق مش تيجي تقول له تعال لما بص انت تجوزت كده طبعا من حال الإنسان هو انت لما جوزت طلعت ليه إذا كان دليلنا دليل الأخلاقية فأكيد تليك الحق. لكن مجرد كنت تحط عقبة على الباب كده مبارو لا ما يقربش أصلا ممنوع الدخول دي مشكلة تجي بص للرسول توكح المرأة لأربع كلنا حافظين الحديث ده ماليها وجمالها وحسبها ونسبية ولا تفضل بذات الدين ايه تريبا تيادي طب يعني بذات الخلق واحدة متطلق واحدة أرمال رسيدي كبيرة في السن شوي انت زعلان ليه انت زعلان ليه سبحان الله مش هو في صفه ربنا الرسول رصوصة هلا وصنا بيها وذات الدين هنا الدين هنا معناه طريقة الحياة ومنهجها والخلق والأخلاق المرتبطة بهذا المنهج في الحياة فالدين هنا مش معناه اللي هو المعنى التقييد للدين الدين, الدين هنا معناه طريقة الحياة كلها منهج الأخلاق اللي هي عايشة فيه صفاتها طباعها بتعيش إزاي بتعمل الناس إزاي رؤيته في الحياة إزاي كل شيء فالدين هو طريقة الحياة وبالتالي هو ده اللي يتحكم بيه على الناس وأكيد انت من حقك تعرف اذا كان في انسان ليه تجربه سابقه لا لكن قد تكون التجارب السابقه للناس دي تجارب مفيده لانها بتصقلهم وتحسن خبراتهم في الحياه وتخليهم يعاملوا وتخليهم عندهم قدره ان في ناس كتير بتخش الجواز لاول مره ما بتعرفش تتعامل راجل ما تعامل مع الست والست عارفه مع الراجل بيحصل لخبطه لما بيخرجوا من الجواز ده بيتعلم شويه حاجات زياده بالعكس قد تكون ميزه مش عيب وان كنت انا مش هقدر اقول ان دي دايما لكن في الحقيقة اه قد تكون بيزة ايضا وبالتالي يعني انا لا اتعايز امسك موضوع الواصمة دي ونقفلها اول حاجة لانها ظلم بين اثنين لان الله عز وجل يأمر بالظلم اطلاقا ونحن كده يعني لما نقول احنا نخب بالعرف فالعرف يبقى عرف فاسد وهو كده يلذي القيم الدينية الأصولية الاصيلة اللي هي تيسر المعايش وتحسن مصالح الناس وتنشر العدل وترد الحقوق وتجعل الناس تعيش في سلام ورخاء احنا كده بنقفل كل اللي دي كده دوزيها بانك انت وصمت الانسان ايه؟ بوصمة عار رغم انها ليست بشيء والله ليست بشيء و... انا مش عاد حتى اكمل في موضوع التمييز في التعيين وفي التوصيف ما ده بيحصل انا يا سيدي مسلم راحت عام في شركة مسيحية مسيحية ممكن ما اتعينش علشان انا مسلم بس لكن انا وخبرتي و.. وامكانياتي والشغل اللي بتاعي ده مانعني لا ونفس الشيء عند المسلمين تيجئ يقول لك يا عم ده مسيحي لا لا مش هرقي لا ده مش هعينه يا عم ده مسيحي لا ما ينفعش سبحان الله ده ظلم ده ظلم ما ينفعش حد يعمله بحد إزاي؟, ازاي ازاي ازاي بنعمل الكلام ده ونحن ونحن ندعي اننا نؤمن بالله ايمان ايه ده المنقوص الضعيف يبقى, يبقى, يبقى مفيش لها نقول إحنا مؤمنين بالله يعني يعني مفيش لها نتبحث بالدين لو كان الدين لن يكون له أثر على علاقاتنا ومعاملاتنا مع الناس وعلشان كده إمام محمد عبدو أنا أعتقد لما رح فرنسا ورجع قال لك لما سألوا عن إنت إيه رأيك فلخص كده الجملة المشهورة بتاعته اللي إحنا كنا عرف عائلته إسلاما بلا مسلمين ومسلمين بلا إسلام والقصة هو كان بيتكلم على الدين بشكل عين قال لك إزاي روح تلقى الناس ما في ظلم قليل الاستثناء هو الظلم لكن اصلا في عدالة بيقول لك فده دين فهو ده بالاسلام بالكلام ده ولكن لقيت هناك ناس بس مش مسلمين زينا يعني وانا عندنا مسلمين على من افنيشين ومفيش حاجة زي كده ولما يقول لك الدين المعامله يبقى انت نعرف ليه الدين المعاملة ها واقرب واقربكم مني مثلتن يوم قيامتي احسنكم اخلاقا واحسنكم اخلاقا نعرف ليه رسولي كده واحسنكم اخلاقا يعني احسنكم معاملته وطبعا ما هو الخلق؟ الخلق هو الخلق هو عن تطبيق عملي للإيمان في شكل إفراز. يعني أنت بتفرز الإيمان ده في شكل عمل والعمل ده هو اللي بيسموه الخلق والخلق ده المفروض يعني خلق قويم الخلق قوي على الخلق الذي يسر مصالح الناس والذي يرد الحقوق والذي يعين الناس على انها تتعايش في سلم وتأخذ حقوقها وتبقى مصالحها ميسرة كما أراد الله عز وجل. هي دي هي برويته الانسان المسيحي تؤمن ان الله عز وجل يحب البشر جميعا فانت تريد الخير لكل انت تحبهم بالحب الله عز وجل ليهم فتحبهم تدلهم الخيره كلهم فانت لا يمكن اتوقع ان انت تقع في ما في مساحه يكون فيها شيء يسبب الكره وانت لما تظلم حد بتخلق كراهيه كراهيه جديدة كيف كيف تؤمن بالله المحبة كيف تؤمن بالله الذي هو اصل المحبة وتفعل أشياء تسبب أن الناس تكره بعض ده, ده, ده إيه ده ده ضد إيمان ضد إيمان تماما سواء كنت مسلم أو مسيحي فأنت يعني الدين حك عليك تماما وبالتالي يعني للأسف تمحق بي كالفة وتقول سلو بلدنا كده والعرف كده وأن المزاك كده تأكد أن مزاجك ده مش ملوث أصلا وتأكد انه مش جاي نتيجة انه تخرض عليك فاصبحت انه بتفكرش الا بالطريقة دي زي اللي تربطه عمره على انه يترنع علقة كل يوم وبالتالي لما تكبر بقى بيرن الناس الاظر منه على هو تربع العنف بيقولش احنا تعودنا على كده لا تعودنا على ايه وبعدين انت لو انسان متدين وتريد ان تصلح كما تدعي بتقول انا بقى متدين بقى وعايز الناس بمتدينين اول شيء يجب ان يظهر عليك انت شخصيا متدين ده ما هو؟ ما هو اصل ما احنا مش عايزين بقى ما هو مش مش واجع الدماغ ما تصدعناش ما تصدعناش بالمواعز وال لنا وال... الناس المدهين بعضهم يعني ي... يوعز ويقرفنا فاشدنا تبص على علاقته بجيرانه زي الزفت وشغله زي القرف ومتنايل بستين ديلا وحالته صعبة خالص ومعاملات وحشة ولو اشتغل موظف يطلع عين الناس و... وراجل سانه وم... مؤرف والست لمضة و ايه ده ايه ده يا عم ده الدين ده علشان يخلي الناس كويسة مع بعض ببساطة لو ما عملش كده يبقى بقى في حاجة عندك يا مشكلة انت مش فهمه بقى كويس ومش هتفرق كتير بقى انت بقى انت متدين مش متدين لسببك من الالفاظ والمصطلحات فلا معنى لها على الاطلاق عشان ما اطولش في الكلام النهاردة بخصوص موضوع الوصم والتعيير والتمييز والحكم المسبق على الناس بان انت تلخصهم في كلمة واحدة صغيرة عيب ايب نعمل في بعض كده ده ظلم يبين قوي. قوي الأمثلة اللي عندي كثيرة لها حصرة لها لو الوقت اتسع لو قلنا قصص ده ما منعش ليكون في قصص جميلة ورائعة لكنها لأسف يعني مش كثيرة واحنا عارفين احنا عندنا مشاكل كبيرة عندنا مشاكل في الع في, في عدم قدرة على الزواج يقولك انا ما تجوزش بنتي اللي في شقة ملك عمري ما شقة, شقة إجارة لا جديد ما ينفعش طيب يا عم اتوقع الله يه. ان انا اقول له ايه الراجل ده اول الناس كانت لاقيها وقال ما هو حرام ده اسمه حرام يعني اللي احنا بنعمله ببعض ده حرام بقى يقول لك ايه تفشل الزنا والفاحشه في المجتمع والناس ما احنا اللي بنعقد بعض وهي كده نطلع يقول لك ايه كله من الحكومة ايوه الحكومه طبعا مشاركة في جزء لكن ما ماونت العادات والتقاليد دي الحكومه اللي فرضها عليك هي الحكومة اللي بتقول لك لازم تشتري شقه ملك عشان تجوز بنتك لازم يكون العريس جه مع شقه ملك صبحه هي فرضت عليه ده في كده وقت كل حاجة بقى انت مش لا طبعا جزء مننا احنا كبير وبالتالي علشان احنا نتغير يجب ان احنا نعترف ان احنا عندنا في اخطاء شنيعه يجب ان تتغير وحتتغير زي تتغير ازاي لولا انه يكون في قرار حاسم مع النفس الناس المخلصة دي تقول لك إيه؟ اللي بيسمع الكلام ده النهاردة ما ينفعش يعني لو أنت فعلا صادق مع نفسك وأتمنى أن أكون أنا من الصادقين فالنصيحة دي لي قبل أن تكون لغيري هو أني بعد أن أنتهي من أن أستمع إلى شيء مثل هذا القبيل الزمن أو أنتو النهاردة من أي حد مني من أي حد توحطك في كتاب أول شيء يحسن تقول أنا طب, هو أنا طب إيه هي المواقف اللي في حياتي اللي أنا عملتها سواء قريبة أو حديثة يعني حديثة أو, أو, أو قديمة متباطئ الشيء المعاني لنا أصلاً بعض عاد يكلف فيها كتير وعادي أقرأ كتب وأنا عاد نتكلم مع الناس في سيرة النبي ومش عارف إيه وبص عمل إيه وزيه وأحسن رسول في العلم ومش عارف إيه وتلك الآخر تجد تلاقي ما فيش حاجة خالص من تعامله جبتوا عليه أي شيء ولكم في رسول الله أسوته حسنة وتتجبص لا, لا لا أسوة ولا نيلة لا أعمال بي ما بيتابعش حاجة خالص لكن ممكن يتشدد لك في طريقه الصلاه وازاي عدد وازاي الواحد يصوم مش عارف ايه ويقول لك وعمل كذا وما تعملش كذا لكن المعامله ما فيش خالص خالص ضعيف فايه اكيد اكيد اللي يسمع الكلام ده النهارده لازم يبص على نفسه يقول يعني وبعدين في حاجة في حاجة مهمه قوي انت لما بتعمل الكلام ده انت انسان بتقترب من الله فلو انت مسلم تزداد حسنات تقتل وترتفع في مقامات الجنة ولو انت انسان مسيحي فانت تقترب من هذا الفعل من الله, من الله بحبك للناس فتصبح انت ايه اكثر حبا لله حبك لله بيزيد هو ايضا ترتفع انا ما مراتب الارتقاء المسيحي في الايمان لكن بالتأكيد تبقى انسان افضل ويمانك بيرتقي وتبقى انسان احسن وتقترب من هو اكثر فهو خير, هو خير للمؤمنين بحق يبقى أنت إنسان آه بت آه عايز تبقى مؤمن بحق كما تدعي ولا أنت عايز بس كده تعدي الدنيا دي كده وتعدل الليلة وتلخص وفي النهاية اديك فوية شعائر بتوقديها بتروح تضرب لك ركعتين وتروح تحضر الدرس بتاع الكنيسة هنا ولا تروح تحضر خبط الجمعة لو انت مسلم هنا ولا تروح تحضر لك ال ال الوعظة بتاعت مش عارف يوم ايه في الكنيسة تخلص يعني انت راح تلخص وتروح بيتكم ولا انو ايه حصل حاجة يبقى يبقى يبقى تتوقف بقى وتقول لاحظة بقى انا في عندي مشكلة ومحتاجه احلها وعلى فكره الحاجات بسيطة أو بجد قوي يعني وانا اعتقد والله اعلم من نظري ان الناس اللي بتبقى في الحياه ما تظلمش حد وانها تكون عادلة في الحكم على الناس وانها ابدا لا تلخص في كلمة واحدا تلخص الإنسان كله بكل تنوعه وكل جماله وكل قيمته كإنسان بما خلق الله فيه من الخبرات اللي اكتسبها من الحياة اللي عاشها من العمر اللي عاشه من الناس اللي تعرف عليها من من ال سواء كانت خبرات عملية ولا شغل ولا علاقات إنسانية ولا أنشطة عملها تكون بقى إنسان كامل ناضج وتيجي تقول وتنسى كل الصفات دي اللي هي مئات الصفات وتركز على واحدة بس وتقول ايه بس ده في كذا ما ما ينفعش مش بجد ظلم لو حصل فيك إنتا مش هتحس بالظلم الشديد أكيد هتحس بالظلم الشديد سبحان الله ده ربنا بيقول لك يا سيدي لو واحدة زنت أو واحد زنة وتاب أنا بتوب عليه ده حرام يعني لو واحد زنة ولا واحدة زنت وتاب وكتبت تتجوز ما تتجوزش وتقول لا أصل إنتي غلطت قبل كده مش بعد يرضي ربنا دخل بقى المطلقة اللي هي أصل إتجوزت بالحلال واتطلقت بالحلال رحين تقفل عليها الباب يعني مش نفكر يا جماعة شوية في الموضوع ده او المطلق ايضا الذي يذهب لتزوج فيتزوج الى بكرم تزوج من قبل فاتقف العيد ده لانه مطلق ولكن زاني ولا ايه ولو زاني وتاب سبحان الله ذكر ربنا يقبل ويحث الناس على تقبل التائب حتى يتشجع ويكون ويعود عضوا فعلا في المجتمع بدأ ما يركع يهد في تهاني سبحان الله مهم اختم في الاخر واقول من أسوأ أشكال الظلم الاجتماعي هو الوصم والتعيير والتمييز وأن تلخص الإنسان بكل تنوعه وجماله وقيمته وخبراته في كلمة واحدة هذه الكلمة لا تمثل هذا الإنسان بل هذه الكلمة احيانا ليست عارا اصلا احنا اللي عملناها عار ووصلنا بها فنضيق على الناس معايشة مع ونسبب أصار اجتماعية خطيرة ونضمر حياة البشر بسببها والأسف كلنا بنمر بالظروف دي وبننسى ان الناس بتعمل في الناس الظلم واللي كان يوم مظلوم بيبقى ظالم واللي كان يوم مظلوم المفروض يقسم على الله الا يظلم ابدا للي ظلم بيعرف طعم الظلم وعمره ما يظلم بعد كده قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم